صباح الحوب على أحبابي الما ينسوني صباح الحوب حضنت الدنيا بعيوني صباح الحوب على أحبابي الما ينسوني صباح الحوب حضنت الدنيا بعيوني هناك وردة هناك ضحكة بالامل كلها مشتركة هناك وردة هناك ضحكة بالامل كلها مشتركة صباح الحوب عراقي وهذا مضموني صباح الحوق حظنت الدنيا بعيوني اجمل وطن والبي صدقوني اجمل ناس حبهم ملك الكون كلهم وفواحس ناس اجمل وطن والبي صدقوني اجمل ناس حبهم ملك الكون كلهم وفوا أحساس ذكريات الحلوة كلها حلوة كلها ما بكم أملها إي أملها وذا تسأني أقلها وذا تسأني أقلها صباح الحب أحبكم يل تحبوني موسيقى خلينا حسب الشوك وتغازلني وياك عاي صرت بالروح مبيد من هواك خلينا نحس بان شوقك وتغازلني وياك عاي صرت بالروح مبيد من اجمل هدية اي هدية ها يروح بين ايدي ايدي حتى لا تزعل علي حتى لا تزعل علي صباح الخير ردت باسمك يسمو go mm -hmm.